فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النسور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تبور ام انتم من في السماء انرسل عليكم حافظا ستعلمون كيف الذي وانا قد كذب الذين من قبلهم فكيف كان المكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضوا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بطير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 بَل لَّجُوهُ فِي غُرُورٍ وَنُفُورٍ أَسَنَّ يَمْشِي مَكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ قُلْ هو الذي لا أَكُم وَجَلَ لَنْكُم السَّم الأأَبفَار الأأَمْفْيد قانلََّ تَشكُ أُلغو وَذذَر أَنْكُم فيِي الأأَض وَ إلَدي